م و س ل ع ه النابلسي ر ل ر ح م ا للعلوم الاسلاميه ي ا الصراط س ت ق م صراط ل Let's go. ع ي موسوعه ا عباد ل ل ه ي ف و ن ه ا ت ف س ي ا ي ع ف و ن ب ا ل ن ر و ي خ ا ف و ن you <laughs> I'm n n ل ي موسوعه النابلسي ا و ن للعلوم ا د الاسلاميه